بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فإذا جاء اپنا کمائی بدلنا اڑی بن شجا سو لال سم ددنا کلئی جم دد نی ام ویو بنی نو جال ن اچن پیڑ فاذا جاء سید جی ریسو وجهاكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم معدنا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 وَكَانَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لیا دو وآل فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَكُل جَ إ فَصْْوَّهُ تَفْصلَ وَكُلَّ إِ سَامِنَ زَمنهُ فَ إهُ فِي يعْنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَ يَوْمَ القامَةِ كِتابََقَاه مَن شورَاق چینل ہی بنی چدین و مل پملوہ ویر جی روز و م معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريهنا مرنا مترا فيها ففسقوا فيها فمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحطت عليها القول فدمناها تدميرا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 مَا جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَفْلَحًا مَّذْمُومًا مَجْحُورًا وَمَن رَّادَ الْآخِرَةَ وَتَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مؤمن كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلَّمَا مَدَّهَا أُولَالِ إِيْوَانَ أُولَالِ مِنَ عَطَاءٍ إِرَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ ربك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخذولا